قصيدة بعنوان يا سيد العز <تصفيق> خسا يا سيد العز من قدمك بالعيد ضحية انت سيف العرب وكل العرب عليك شهود اختالتك يا دي جبن وحقت صفوية وانت راع العزة وها بتكمل حدود أنت نبع الشهامة والفخر والنخوة العربية وساحات المعارك والشرف عليك شهود وما ينذكر اسمك وبي شايبة أو والعرب تشهد أنك راعي نخوة وزود واشتر تجي سيدي من كلاب فارسية بعرفها الخيانة والغدر ما لها حدود يكفينا فخر إن شجعتك ماهي بطبيعية ومن فارقت فارقت فارق أسود وانت بن أصيلة حرة عربية ما تنجب مثلك حرة بعدها بالوجود خسرناك والعين تدمع دم يومية والحراير من الظيم تلطم على دود صدام صدام غراك بالقلب وحبنا لك هوية وامثالك ما يستحقون إلا كل احترام وخلود انت مدرسة انت مدرسة تعلم الطيبة والوطنية والشهادة ترسل بيها بالطرود وما يكرهك إلا كل بنزاني ورديه وعديما أصل ولا له جدود فلسطينيين إحنا فلسطينيين إحنا وما نهاب المنية وحبنا للارض والعرب ما لها حدود طبعا الوفا ومو من الردي والرديه وحب الوطن ابد ما موجود مو احنا الشعب مو احنا الشعب اللي تنسب له سبية حتى لو بصينا نردها وما تهمنا حدود حقنا ما نضيعه احنا الفلسطينية وعز الله للرد التاريخ ردود وحدة تسطرت بالدم فلسطينية عراقية وخوة أصيلة وما تلغيها لحدود ولج كرامة كل فلسطينية وعراقية لن طارد كل خائن ردي على أرض موجود وحق الله والنبي والرسائل السماوية لنها في كل رخيص بيننا موجود ويحلى لنا ويحلى لنا لبس بدلة بردقالية وتلقي يا حرايرنا, حرايرنا جنازاتنا بورود